وَمِنْ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ومنهم من إن مَن هُوَ بِدِينِ رَبِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَظْلِمُونَ 119. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين 110. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك, أولئك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 مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ أَرْجُنَتَهُ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وما هو من عند وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ ي يَوْمَ اللهِ الْكِتَابُ وَالْحُكْمُ وَالنُّبُوَّةُ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا أَمَّا يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّمَن دُونَ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رب 112. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 113. ولا يأمركم أن تتخذوا الملاج 119. وكتور النبيين أربابا 110. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم أَخَذَ 111. وإذ أخذ الله ميثاق لَمَا ميثاق كتاب وحكمه ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولتنصرنه فَانْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ اِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ 119. أفغير اللَّهِ الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون 110. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم والنبيون من ربهم 117. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 118. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من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 119. جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 110. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 111. إلا الذين تاروا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 112. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم 114. لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون 115. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذَابًا وَلَوْ افْتَدَاهُ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تحب وَمَا تُم فِقُم شَي فَئِ اللهَّ هذه عليم